نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيتنا امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ بَيْنَ صَاعِدٍ وَهَارِدٍ لَوِ اطَّرَأْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء لني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا 9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 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَّارًا حَاقَّةً بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَن كَانَ ظَالِمًا عَلَىٰ نَفْسِهِ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 يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لو واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قريبا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 وَأُحيِطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكٌ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وما كان من تنصيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير وثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما انزلنا إن من السماء ماء فاختلط فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيم انتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير نيل عند ربك ثوابا وخير ملا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 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوه حاضرًا ولا يظلم ربك أحد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 اتَّهُُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا أَدْعُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَجَعْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ أَنَّ رَفْضَهُ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْلَّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا وَمَنْ الظَّالِمُونَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلنا عَلَى قَنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ للهم موعدا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ حِلْسَمِهِ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَن نَّبَلُغَ لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارائيت اذا وئنا الى الصخره فانني نسيت الحوت وما انسانيني الا الشيطان انذكره واتخذ سميله في البحر عجبا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 قال اخرقتها لتورق اهلها لقد جاءت شيئا نرا قال الم قل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخرني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قال إن سألتك عن شيء إن دعتها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بنغت من لدني عذرا فانطلق حتى اذا جاءت يا اهل قريه استطعم ما أهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما تَوَجَدَ فِيهَا جَذْرَيٌّ يُرِيدُ أَنْ يُنْقِضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةَ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت آعيبها وكان وراءهم ملك يا حذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته على امري ذلك تغيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قِطْرًا أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسَّ طَائِفٌ مِنْهُ وَاسْتَطَعْنَا أَنْ نُظْهِرَهُ وَاسْتَطَعْنَا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن الذكر وكانوا لا يستطيعون سماع ففحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دنيا اولياء اننا اعتذبنا جهنم للمكفرين نزلا